إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء عندكم الموت توفّه لا يفرّقون، ثم ردوا إلى الله ولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، قل من ينجيكم من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 كيف وكيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُوبُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَقُوبُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْفِي الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُودْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ